اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أن وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك واردك